ماثر ولكنها ليست بالمداد ولكنها بالدماء واكتبتم الافواه وتكلمتم بالفمكان دع المداد وفطر بالدم القان وأسكت الفن وقفت بالفن الثاني فمن مجافعه في صدر العجا في صدر العجا فله من الفطاحة ما يذري بتحتانه الجهاد كان في هذا قد تكتل الصفحة واصبح لا يدرث لا في المدارس ولا في الجامعات لأنه لا وجود له في واقع الأرض اذكر أن أستاذا لنا في جامعة قد أخذ رسالة في الدكتوراه في آثار الحرب في الإسلام هو من أساتذتنا أيام مرحلة اللي فانا فأنا حزنت لهذا تشتير كنت هذا الرجل قد اضاع شطرا من حياته هكذا يتعامل مع فق الأوراق ويعيش مع الخيالات أين الأسرة الأس... الأس... أين الاسترطاق أين العبيد أين تفصيل الغنائم أين الأمثال؟ أين الفيء؟ هذا الرجل لنته كتب في فقه الدعوة أو في فقه الحركة والآن أصبح من أهم الكتب لدي التي أبحث عنها مثل هذا الكتاب لأحل القضايا اليوميه التي تعرض في الواقع من خلال المعارك والحروب. كيف تقسم الغنائم كيف يعامل الأسرق كيف يع... يعامل الذي ينضم إلى أعداء الله عز وجل فقد حولت سكه الأوراق الذي كنا نضمه قيالا كنت أقول الحرب تعلمها المطامع الشرقية أو المطامع القومية وتنهيها الأمم المتحدة ويقسمها مجلس الأمر ويخطط لها الأمم المتحدة فأين الإسلام في الجهاد بل أين له أن يقف بصدق في ميدان من الميادين أو يمكن أن يكون له كلمه في أي ناحية من نواحي هذه الحياة السياسية فالحمد لله عاد الجهاد الجهاد وعادت الغناء وعادت الأمثال وعاد الأسرة وعاد القتال وصار الناس يجدون تبثيرا لمعاني آيات الجهاد كان العلماء إذا جاءوا إلى كتاب الجهاد قالوا هذا لا حاجه لنا به يدرسون كل شيء في الفقه الرهن الغط الشركه ما ان ذلك الا الجاهل وقد كتب عبد الرحمن الجزيري الفقه على المذاهب الاربعه فلن يدع كلمه في الفقه الا سطرها من المذاهب الاربعه وفتشت فيه عن الجهاد فلم ارى كلمه تنوع ليس فيه باب الجهاد لانه يظنون ان الجهاد قد نفخ من الحياه هو بقي بقيه تلاوه ونطق حثا وواقعا الله فيرا الجزاء عن الاسلام والمسلمين ثانيًا نحن ندين للحركه الاسلاميه الاغوانيه التي فتحت هذا الباب وفطرت الماسر وشقت الطريق امام المسلمين لمن شاء ان يسير في هذه الجاده او يثبت على هذا النهج واصبحت هذه الاسماء أثناء الجميع حبيب الرحمن مولا حبيب الرحمن رباني عطيس نصر فيار هذه الأثناء أصبحت أنصولة أو مثلا حيا وأنموذجا قظم في أذهاننا على طريقه النسيط وعلى آتاره النحتوي الشيء الثاني يجاكم الله خيرا كذلك أن فتحتم الطريق أمام العالم الإسلامي لمن أراد أن يحضوا حذوق أو يسير خيرا أو يشارك في مسيرتكم هذه ويعيش جنبا إلى جنب معكم يشارككم مسيرة الآلام والآمال مسيرة الأفراح والأحزان مسيرة العرق والدم على هذا الطريق الطويل القضية الرابعة نحن ندعو الله عز وجل للشعب الافغاني جاسري أنه فتح لنا الباب لنؤدي هذه العبادة وما كنا نستطيع أن نؤدي هذه العبادة إلا في هذا المكان العرب الآن مع الأبغان كمثل قوم يعيشون في بلدين متجاورا فجاء الظالمون والصباب وأغلقوا مسجد الجمعة في البلد العربي وبقي مسجد الأبغان يقيم الجمعة والجماعة فاضطر العرب لكي يحافظوا على جمعتهم وجماعتهم ان ينتقلوا لأداء فريضة الجمعة الى المسجد الذي اضطاه الاضغان مفتوحا فانتم مسجدكم لازال زال مفتوحا وفريضة الجمعة لا زالت قائمة, علي... قائمة علينا منكم الامام ومنكم الخطيب ومنكم المؤذن وأنتم الذين بنيتم المسجد فضئنا نحن نصلي نصلي عندك في مسجدك لكن وجدنا ان المسجد يحتاج الى بساط فاشترينا بساطا نصلي عليه ويحتاج الى لمدة فاشترينا لمدة من السلطة اثناء مجيئنا ويحتاج الى مكنسة لكي يكنس فيه قمامة المسجد فنحن جئنا نقوم ممسجدك ونفرشب ونصلي وراءه لا نناجع لا في إمام ولا في خطاب ولا في محراب ولا في منبر لكن وجدنا عند دخولنا المسجد للصلاه أن أخوين مختلفين في بعض الاراء فحتى نصلي الجمعة نحاول أن نصلح ذات البيت حتى نستطيع أن نؤدي الصلاة وحتى تبقى الجمعة قائمة المستمرة وحتى لا يغلق مسجدكم كما أغلق مسجدنا فنحن جئنا لخدمة هذا الجهاد لا ننازعكم لا في جهادكم ولا في أرضكم ولا في قيادتكم ولا في مسؤوليتكم جئنا لخدمتكم فنرجو الله عز وجل أن تعينونا على أداء هذه الخدمة ونرجو الله عز وجل أن تسمحوا لنا أن نؤدي طريقة الجمعة ولا تحرمونا منها وإن أغلق مسجدكم فأنتم مسؤولون أمام الله عز وجل لأنه لم يبقى إلا هذا المسجد أغلقت المساجد ووقفت طغاة على أبوابها يحرمون الناس ان يؤدوا الفرائض وبقي مسجدكم مفتوحا فلا تكونوا يدا في اغلاق المسجد الاخير على هذه الارض القضيه الاخرى ان قلوب المسلمين الان في العالم كلها متعلقه بكم عيونهم ترنو اليكم قلوبهم تهفو اليكم ينظرون اليكم نظره اجلال واكبار ونظره ابتخار وانزهار فكونوا حيث وقعكم الناس وكونوا حيث يريدكم الله ان تكون قد اهلوك لامر لو فطنت له فارضا بنفسك ان ترعى مع الامل والله عز وجل يسالنا عن مساعدتكم ويسالكم عن مسؤوليتكم وقيادتكم تكونوا حيث يريد الله أن تكون ولا تروا الله منكم إلا خيرا والله عز وجل معه ونصركم هذه المدة وينصركم إن شاء الله إن نصرتم إن تنصر الله ينصركم ويثبت أردامك نحن جئنا لخدمة الجهاد الأبغان على ساحته الواسع بعد لأننا نعتبر هذا الجهاد فرض عين على المسلمين في كل الأرض يجب أن يجاهدوا ويحملوا السلاح الآن كما نصت القاعده الشرعية التي نص عليها الفقهاء والاصوليون والمحدثون والمفسرون على انه اذا اعتدي على شبر من اراضي المسلمين اصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم بحيث تخرج المراه دون ابن زوجها مع محرم والعبد دون ابن سيده والمدين دون ابن دائنه والولد دون ابن والده فرضا فرض عين لا يسعهم تركه والصلاة والصوم وغيرها من فرائض الإسلام المعروفة فنحن جئنا هنا لأننا نعتبر أن الجهاد فرض عين وجئنا هنا لنؤدي عبادة القتال التي منعنا الطغاف في بلادنا أن نؤديها والجهاد الآن كما أنه فرض في أبغانستان فرض في فرصين وفي كل مكان حسب الساعة والطاقه وما قلنا لم نستطع الان ان نحمل السلاح في فلسطين فجئنا نحمل السلاح وراء قيادتكم وفوق الارض الاسلاميه التي ولدتم فيها والا في افغانستان ومصر وفلسطين كلها ارض اسلاميه واحده وعلى المسلمين جميعا ان يحموها بالدم والمال والروح والحمد لله رب العالمين أصبح الجهاد الافغاني مدرسة يتسلمد عليها المسلمون في العالم ويعتبرونها نموذجا رائدا في طريق الجهاد وفي عالم الحياة وأن الشعوب التي تصمم أن تعيش بدينها لا يمكن أن تظهر والنصوص التي تعتز بخالقها لا يمكن أن تهزم والأقوام الذين يعيشون بدينهم لا يمكن ان يموت فنحن معكم جئنا لخدمتكم فنامل من الله عز وجل ان تعيدونا على هذه الخدمه ونرجو الله عز وجل ان يرزقنا اخلاق النيه وصدق الطويه وان يثيبنا وان يتقبل منا وان يرزقنا الاستقامه والرشاد انه سميع قريب مجيب اهلا بالاخ بشير ونحن سعداء جدا به وبإخوانه كذلك الذين جاءوا معه والذين من حوله وإخوانه العرب هؤلاء هم عبارة عن مثال فقط وإلا كان بودنا أن يكون كل الإخوة العرب في مثل هذا المكان لو كان يتسع لكذلك وطليل وقليل بامكانك ان يستقبله مع كل العرب الموجودون في هذه البلده جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا مره اخرى ان شرفتم هذا المكان واجبتم هذه الدعوه واكرمكم الله وحفظكم ونصركم انه سميع قريب مجيد <تصفيق>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 جهادي شمو مخليات مسجدة مسجد شمو تعمير كاردن شمو تهيئة كاردن شمو الرنج كاردن في او مسجد هر شيء على ذات شمو در او مسجد تهيئة شدها منتهى كاريمون در او مسجد فقط امدين بخطأ الرنج زحمات كل هر چيز صرف و بيس كلش عالشمو زمين هر moeten we daarin, deze moskee, qua in, dit inderdaad in deze moskee, kan body kan pal, die, ronde moskee, ja, nu, ja, staat daar, nu, nu, mimbarekob, nou niet, moeten we hier Ami, dat, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, الثلاثة شمع و جمعات معطل شده بخاطر اداء نمازي جمعات ما دلينك امي مسلمانا اي نمازي جمعات ضايعنا شخص ازدت مسلمانا و دلين دو مولوي, مولوي مختلف در يقمس در صاري قضيه جمعات فمو قلت ان تشيس كشيس كي اختلاف در نمازي جمعات ik ben een moeder, ik ben een moeder, ik ben een moeder, ik ben een moeder, ik ik ben de, وببركه انجهاد في سبيل الله كما محروم شديم از اي التاديه ان مقدس يعني ضد الظالمين وطهروا الممالك مملكي عرب غيري وقتي ما اونجا محروم شديم از التاديه ان مقدس يعني فريزه جهاد في سبيل الله الحمد لله بتوسط شما اي فريزه مهيا و ما تاديه ان فريزه مهيا و ما هيا شو در در افغانستان ببركه شما وكلمة أخيرة مخلصة قول فقط هم دوبارا الشكر من غريب وخوش أختيب بقدومي عن جنازة البشير بين برادران أمي عرباء وبعهم رفقائي عن جنازة وإن برادران ممكن ديدي دي من مكان بذلك يعني واسع نيس حولي أجرني بسيار, بسيار برادران كي شو قدر بديداني Wanneer 커ert dat delkei zijn. Alleen punched die de v Twin maar waarom hebben wij, n всегда om de tozest leseen gaan al onsagus. Dat maakt daar zijn de vpost. In de här tafde wij Maar op stravic manyrs temperat. U meraars daarna ded ik, niet en Zuid Het Ik dat ودر فقط کلماتن ودر دمشق رساله را کی دکتورا را گرفت رساله را درچی و وښتاه درګاری جهاد een درګاری فرض غنیمت ګوښ خد we فکر een کولم چن om پیش چې عمر خدا een ک و درچی و رايي die zijn vast, want hij is in de de kant. En de kant. En hij En hij is in de kant. En hij is in de kant. En de in de de in de de السلام. والسلام على عباده الذين استفاء أما بعد طاوب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويقذيهم وينصرهم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب بغيظ قلوبهم en te is Allah alleen, hakim. Aan het derde maand. De volgende bijzondergraat, de positie dat we is dat we, naar de dat we و با امطور عقیده و ختمش از مسلمان مسلمانان دنیا را در دعوت و جهاد با ما شریک سارد و دوم از جهاد مسلحانه در افتانستان 10 سال جنگ و الحمدلله مجاهدین با دادنی کمتر از 2 میلیون شهید و 5 میلیون مهاجر و طرفردوی شدید در مدتی 10 سال موفقیت های بزرگی را نصیب شدند و از خداوند بزرگ يومیداری را داریم کبای ادامه جهاد و با صبر و استقامت در مسیر حق با قدر حاکمیت دین خدا و هیای خلافت اسلامی عید دشمن و عبر قدرت جنایتکار شرک با ایمان کوی و با وحدت همه گی مجاهدینی در سنگر و وحدت همه گی مسلمین دنیا در افغانستان عزیز به زانوب یاوریم البته ما در طریق مبارزه و ادامه ده سال جهادی عملی به موافقیت های بزرگی را مجاهد نصیب شدن مدیون شجاعت و غیرتی خود و همسنگرهای خود نیستید یگانه قوت و نیرویی که در کلب ما ایجاد شد و با ثبات کامل این حرکت رو پیش برد و در قلوب دشمنای اسلام و قواه متجاوز روسی را با ترس و واهمه ایجاد کرد که با تمام قدرت نیروی مادیش امروز در برابر مجاهدین سنگر آج زیرام کند و قوم مجاهدینی که دیروز بنام اشدار و دوز یاد نکرد و این مجاهدینا مستحق نمی دونید که در افغانستان سکونت بکنند امروز در اقلیت نشناسا و این تیاس خیر است که در حکومت افغانستان با شریک شون و درفت دنیا و جهان شکست و عوضی خود از طریق رادوهای رسمی خودش اعلان میکنه و الحمدلله ما هم در سنگرها و همگی مسلمانها مسلمی دنیا شرق و غرب هم در خارج از کشور شاهد پیروزی های هرچی دوتا رو بیشتر مجایدین در سنگرها هستن همه و همه ما اولتر نصرت کمک و حمایه خداوند عظی مجاهدین و عظی سنگردارا می دانیم و بعد شرکت عدده مسلمین جهان که با ندار قرآن و حکم الهی جواب گفتن و اطاعت کردن جهاد در افغانستان در پهروی مجاهدین در سنگره یک فریضه و وجیبه خوب دانستند با قبول تمام مشکلات دور از پانه و وطن دور از پدر و مادر همگی آسائش دنیا را که برشان می اثر گذاشتند با قبول مشکلات رنج، تکلیب، شهادت مجروحیت ای به حکم الهی جواب گفتند و با بخاطر دفاع از مستزعفین و مسلمانهای های محکوم امروز در قروع ما مجاهدین افغانستان در سنگرها خون می شهید می و ای رسالته با قبول تمامی جهتگیری ها و دشمنی های دولتهای مسلط در منطقه شن قبول کردن اولتر توی روزیه ها ما از بزرگ از نصرت و حیمای خداوند بزرگ سپاس کذاریم و بعد از برادرهای مسلمان که از گوشه و اکناف جهان و ممارک اسلامی امروز در جرد و غمی ما که منعیس رسالت و وزیفه اسلامی شان از شریک شدن ممنون استیم و جای شکلی نیست که ابتدا جهاد مسلحانه را بر علیه روزهای متجاویز در افرانستان قضی از با احساس و با ایمانی، با دست خالی لیکن با ایمانی قلب پر از ایمان شروع کردن و فرجه این بود که باید ابتدا خود شروع می کردن اما در انجام با ادای مسئولیت ما از سپاسگزار استیم که هم اگه مسلمین در ای جهاد با ما شریک و صحیمند و رای نجات هم جز وحدت مسلمان ها در سنگر و جلد وحدت مسلمان ها در خارج از کشور از اثارت و تجاوزیه بر قدرت روس چیز دیگری نیست. اولتر ایکی الحمدلله ما با قبول شهادت و ایثار و فیداکاری امروز در حمایه و در نصرت دین خدا قرار گرفتیم و ما مطمئن استیم که خداوند بر ما نصرت خواهد کرد قلبه های ما را مطمئن خواهد سا ایمان ما را قوی خواهد سا دشمنی زبون را بر برما مغلوب خواهد سا در قلبه های دشمن را با ترس و واهمه از ایمان مجاهدین خواهدند دا. و سرانجام مؤمنین خالیس و مجاهدین واقعی را که خواست بخاطر رضای خدا و حکومت الهی قربانی میتن به خواهد رساند. ثانی هم وسیلتن بخاطر هرچی زود به پیروزی رسیدن مجاهدین در سنگرها شرط اتاسی وحدت مجاهدین در سنگر و وحدت مسلمانها در خارج از کشور هست ما از پداوند بزرگ بری خود و بری همگی جاهد في سبيل الله وأما أولئك العلماء الأفاضل الذين أحترمهم لعلمهم ولكني اسال الله أن يهديهم سواء السبيل أولئك العلماء الذين يقللون من شأن الجهاد الأفغاني أو يثبتون مريديهم وشبابهم من الذين يتعلمون عندهم وقد أخبرني كثير من الشباب بهذا. قال لي أنا جد، رغم أن شيخي فلان الذي يتعلم عنده قال لي لا تذهب أنت على ثغره أولئك أدعو الله عز وجل أن يهديهم وأن يدلهم على سواء السبيل إلى الصراط المستقيم وهو الجهاد في سبيل الله طريقنا طريق محمد صلى الله عليه وسلم هل قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان في مقدمة المجاهدين ما حجتهم أنت على ثغرة أنت على ثغرة ابقوا على ثغراتكم حتى يصبحكم الروس ذبحه أي ثغرة هذه أن أجلس في الثغرات ونترك الجهاد في سبيل الله أن أدعو إلى العلم ولا نحمي العلم العلم لا يحمى إلا بالجهاد في سبيل الله طريق حماية العلم هو الجهاد وطريق العلم هو الجهاد نحن في صدى في مخيم التربية هناك في صدى نتعلم تعلمت أمورا فقهية والله ما كنت أعرفها قبل الآن من الشيخ عبد الله عزام وندعو غيره من العلماء أن يقوموا بهذا الدور الذي يقوم به هذا الرجل الذي كرس نفسه للجهاد أسأل الله أن يجعلها في ميزانه وأن يجعله قدوة لنا ولعلمائنا جميعا أخلص وقته ونفسه لله للجهاد في سبيل الله نتعلم منه في اليوم الواحد ثلاثة أو أربع دروس درس بعد الصلاة الصبح صلاة الصبح في التجويد وفي القرآن الكريم ودرس بعد الآذان الظهر إلى قبل الإقامة في أحكام الفقه والأسلحة الفقهية ودرس بعد صلاة العصر في تفسير سورة التوبة دروس وبين ذلك دروس في الأسلحة والجهاد في سبيل الله وقد أخبرني بعض الشباب الذين أتوا ورأوا الأسلحة قال والله هذه أول مرة في حياتنا نلمس فيها سلاح، رأينها من بعد، مسدس في جيب شرطي رأيته من بعد. قال والله أول مرة ألمس سلاح. كثير منهم لم يروا حتى هذه الأسلحة إلا من بعد أو في الصور أو في التلفزيون. فالحمد لله الجهاد هنا مفتوح والأسلحة موجودة وباب التدريب موجود للدفاع عن أعراض المسلمين وللدفاع عن القرآن والسنة وعن علم المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن لا نحارب العلم بل والله العلم شرف لنا اسال الله ان يفقهني واياكم في الدين فقد قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين ولكن ايها الاخوه الاحبه الطريق لهذا الفقه في الدين يكون بالمجيء الى الجهاد في سبيل الله ولقد كان الامام مالك رضي الله عنه وقد سئل بعض الاسئله الصعبه كان يرسلها الى العلماء على الثغور لانهم افقهوا في دين الله لأن الجهاد يفقه في الدين والتقوى الله ويعلمكم الله فالتقوى طريق للعلم وأي تقوى أعظم من أن تضع روحك لله عز وجل تضع روحك على كفك وتقدمها لله فيعلمك الله عز وجل ما عذر هؤلاء العلماء في عدم الجهاد في فلسطين إن كان الأمر الآن يقولون لقد كبرنا بعض العلماء يقول صحيح الجهاد ضروري ولكن أنا كبير في السن جاهد بعلمك ثم ألم تكن شابا في أيام فلسطين ما عذرهم وقد تركوا الجهاد في فلسطين اولى القبلتين قد ضاعت أين ثلث مقدساتكم أيها المسلمون لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث المسجد الحرام ومسجد هذا في المدينة المنورة والمسجد الأقصى ثلاث مقدسات لنا ثلث هذه المقدسات في أيدي إسرائيل في أيدي نجسة في أيدي اعداء الله الصهاينه فماذا فعلنا للجهاد كيف اخذ حكم الجهاد عمن لم يجاهد في سبيل الله كيف اخذ حكم الجهاد ان الجهاد فرض كفايه وليس فرض عين او ليس ضروري الان اقعد في مكانك من يقول هذا رجل والله ما اطلق طلقه في سبيل الله فكيف اخذ هذا منه لا بد للعلماء ان يكونوا قدوه لنا وانا أدعوهم كلهم ادعوهم جميعا ان يكونوا في راس المعركه وفي مقدمه الصفوف كما يفعل علماء افغانستان وأنتم الذين دخلوا منكم أيها الشباب أنتم الذين دخلتم الجبهات رأيتم كيف أن قادة الجبهات في الداخل من العلماء مولوي فلان مولوي محمد حسن مولوي جلال الدين حقاني مولوي أرسلان مولوي بخترجان مولوي مولوي مولوي قادة الجبهات كلهم أو جلهم من العلماء يقودون الجهاد وقد أخبرني الشيء صياف بأن تسعين في المئة على الأقل منهم قد استشهدوا وقضوا نحبهم وذهبوا إلى ربهم والمعركة في حاجة إلى العلماء يقودونها لا بد من وجود العلماء في الساحة فألم ألم أيها العلماء وقد دارت عجلة الجهاد في سبيل الله دارت العجلة رغم كل العراقيل واتى الشباب أتت هذه الوجود الطيبة التي أراها امامي باعت أنفسها لله عز وجل فربح البيع إن شاء الله اللهم اجعلنا ممن باع نفسه لك يا رب العالمين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم اللهم انا بعنا يا الله فاشهد على ذلك ووفقنا إلى أن نفي ببيعنا وأن نلتزم به مخلصين لك يا رب العالمين أيها الاخوه لماذا لا نجاهد ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن الجهاد والحرب على بني قينقاع وقد كشفوا سوء امرأة مسلمه وأنتم تعرفون القصة كانت عند دكان يهودي صائق فجاء أحد اليهود رودوا عن كشف وجهها فأبد فجاء وشبك طرف ثوبها في ظهرها وكانت جالسة فلما قامت انكشفت سواتها فصرخت المرأة المسلمة صرخت لأنها امرأة حرة لا تريد كشف عورتها فإذا بمسلم كان هناك يثور لله ويغضب لدين الله فيقتل هذا اليهودي فيهجم عليه اليهود فيقتلونه وتقوم الفتنة ويصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلن الحرب على بني قينقاع من أجل امرأة واحدة من أجل امرأة واحدة والمعتصم وكلنا نعرف قصة ومعتصما امرأة في عمورية مد يده عليها رجل من الروم من العلوج الروم فصاحت ومعتصما وصل الخبر إلى المعتصم فقال لبيك وجاهز جيشا من سبعين ألف مقاتل في سبيل الله اوله عندهم واخره في بغداد وذهب حتى فتح عمورية وقبض على هذا الرجل وانتقم للمرأة المسلمة امرأة واحدة والآن ملايين المعتصمات تنادي ومعتصمها وما من مجيب هل لم يسمعوا بل سمعوا وكما قال الشاعر رب ومعتصماهم طلقت رب ومعتصماهم طلقت من الأفواه الصبايا اليتمي لامست اسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم لكنها لم تلامس نخوة المعتصر أما سمعوا بالنساء بملايين النساء التي هتكت عراضها أما أسمعوا بالنساء في صبرا وشتيلا في لبنان يصحن ويصرخن وأعراضهن تنتهت ويقتلن ويذبحن كم صحن ولكن ما من مجيب يطلبون النجدة فما تحرك أحد لنجدتهم فإن لله وانا إليه راجعون تركنا الجهاد وترك الجهاد ذل اذكروا ما حدث لبغداد وقد جاءها التتار أما كانت بغداد عاصمة العلم أجيبوني أما كانت عاصمة العلم لقد كانت عاصمة العالم كله عاصمة العالم كله وجاء تار والعلم ودروس العلم مليئه دروس العلم ممتلئة في كل مكان ولكن الناس قد قعدوا عن الجهاد فاكتسحوا بغداد وكتبت الكتب بلغ عدد القتلى ألفي ألف مليونين من القتلى من الرجال والنساء والاطفال وكان فيها الاف من العلماء فهل قال لهم العالم أنا فضيله الشيخ فلان فتركوه والله لقد بدأوا بالعلماء قبل غيرهم قتل العلماء قبل غيرهم وذبحوا قبل غيرهم وهم يستحقون ذلك لأنهم كانوا يعلمون العلم وما كانوا يعلمون الناس أن الجهاد ذروة سنام الإسلام ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله كيف نحمي العلم إن لم نجاهد في سبيل الله فيجب علينا أن نجاهد في سبيل الله وأن نخلص الجهاد في سبيل الله وأن نعرف حق المعرفة أن هذا العلم وهذا الدين وهذه الأعراض أمي وأمك أختي وأختك زوجتي وزوجتك إذا أردنا أن نحمي عرضها فمن هنا تبدأ الحماية من أرض أفغانستان والجهاد الآن فرض عين نبقى نجادل فرض عين ولا فرض خفاية إلى أن يدخلوا علينا ويذبحونا ذبح النعاج وما زلنا نجادل يأتي الروس يذبحني يزبحني ونقول استنى هل الجهاد فرض عين ولا فرض خفاية يا ناس اتقوا الله اتفتي قلبك ولو افتاك الناس ولو افتاك اسأل قلبك كيف تحكم على الجهاد وانت لم تزور ارض الجهاد ادخل الى المعركة شارك في المعركة لترى النصر من الله عز وجل لتعرف ان هؤلاء القوم قوم صدقوا الله فصدقهم الله اللهم احشرنا مع المجاهدين الصادقين ومع الشهداء يا رب العالمين ايها الاخوه هناك بعض الناس ممن يقول لا نبدأ الجهاد الآن وقد قال لي البعض هذا لأن عددنا قليل عددنا قليل بجانب عدد الكفر ننتظر حتى نربي النفوس ويكثر العدد على طريقة التربية أو جماعة الدعوة التبليغ أو بقية الجماعات جزاهم الله خيرا نربي نربي نربي ثم بعدين بعد أن يزيد العدد أقول لما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد في كان في معارك صغيرة لكن في أول معركة كبرى في الإسلام وهي غزوة إيه؟ غزوة بدر كم كان عدد المسلمين؟ هل كانوا مئة ألف؟ هل كانوا مئة ألف؟ كانوا ثلاثمائة وأربعة عشر ثلاثمائة وأربعة عشر نصر الله بهم هذا الدين وكان نصرا كبيرا وايدهم الله بملائكته إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان من ملائكه والناس ملائكه تقاتل معنا وقد قال المفسرون ان هذه الملائكه تبقى الى يوم القيامه الى ان يرث الله الارض ومن عليها تجاهد مع المؤمنين وتنصرهم باذن الله عز وجل فهؤلاء يقاتلون معنا إن شاء الله إذا صدقنا الله عز وجل أسأل الله تعالى أن يجعلني من الصادقين وقد راينا جميعا كيف ان العلماء لما تقاعسوا عن الجهاد اياما كانت بغداد حاضرة الدنيا كلها جاء التتار وذبحوهم جميعا ثم رجع العلماء الى الجهاد وعرفوا حقيقة الجهاد وبصروا الناس بالجهاد من امثال العز بن عبد السلام وكلنا نعرف كيف حرض الناس على الجهاد فهب الناس كلهم هبة واحدة ثم كان ما كان من تقاعس اهل دمشق وقد دعوهم للجهاد فقام ابن الجوزي وقد جاءته امرأة تبرعت له بقص شعرها الطويل وضفرته وغرسلته له وقالت لم اجد شيئا اجاهد به الا شعري فبكى الرجل وتأثر ثم وقف في جامع بني اميه الجامع الاموي الكبير وخطب خطبة الهبت الناس ثم قال ايها الناس ان هذه امرأة النساء يجاهدن وهذه تجاهد بشعرها لنجعله ضفائر لجامل للفرس فإن فعلتم ذلك ففعلوا وإلا إنابيتم وأمسك الشعر فاخذوا هذا الشعر وضعوه على رؤوسكم القى بالشعر عليهم فهب الناس كلهم هبت رجل واحد وهجموا على التتار وانتصروا ونصرهم الله عز وجل لما تحركوا بهذا يا ناس دور العالم هذا العالم حرك جامعا يشير مئة ألف من المصلين جامع كبير مليئ بالمصلين حركهم خطيب واحد العلماء العلماء العلماء, العلماء لا بد أن يكون لهم الدور الأول في هذه المعركة ولعلكم رأيتم الفتوى التي نشرها الشيخ سياف في مجلة البنيان المرصوص قبل عدة أعداد لعلكم قرأتموها وينص فيها على أن حاجتنا إلى الرجال موجودة وحاجتنا إلى العلماء أشد ما يكون أكثر حاجة أكثر حتى من الأطباء من المهندسين أكثر شيء نحن بحاجة إليه العلماء العلماء يا أيها العلماء تعالوا إلى هنا بدلاً من أن تجلسوا في أماكنكم وتنتقدوا الجهاد ويقول البعض وإن لله وإن إليه راجعون لقد عشت خمسة سنوات مع هذا الجهاد فما رأيت إلا خيراً والله يقول البعض مشركون يقاتلون ملحدين هل يجوز هذا الكلام؟ هل يجوز هذا الكلام أناس رفعوا راية لا إله إلا الله؟ يبكون ويرفعون أيديهم خدايا خدايا يا إلهي لا يطلبون إلا من الله ويتنزل النصر عليهم ولقد رأيت والله بأم عيني هذه هذه العين رأيت بها آيات من آيات الله عز وجل ورأيت بها الكثير من الكرامات فدخل حب الجهاد في قلبي والله لا يخرج منه أحد باذن الله عز وجل لماذا؟ لأني رأيت هذا بأم عين وناس صدقوا الله يطلبون من الله عز وجل أجي أقول عنهم أقول عنهم مشركون؟ لماذا لانك وجدت بعض التمام تصح وجدت ناسا يلجون القبور هذا غير صحيح والله ما رايت احدا يلجو الى قبر او يدعو قبرا قبر ولقد ولكن الشيخ عبد الله عزام جلال الدين حقاني فقال لي انا له 47 واربعين سنه في هذا البلد في افغانستان قال والله والله والله ما رايت افغانيا قط قبر يدعو قبرا من القبر او صاحب قبر من القبر وهذا موجود في بلادنا بلادنا نحن البلاد العربية مليئة بالأولياء صحيح أم لا يا سيد فلان الدين ولد يا سيد بدوي ويا فلان ويا فلان هذا ملي لماذا نعيب هؤلاء ولا نعيب أنفسنا واحد رأيته رجع من الجبهة وقال لنجاهد مع هؤلاء القوم لماذا قال رايت مجاهدا يشرب الدخان قلت يا سبحان الله أليس لك أقارب يشربون الدخان في بلدك كم من الناس يشربون الدخان